قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق تقوى تقدم آم وأهله في كل مكان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 وعدتهم في كتابك اللهم إنا ننشدك عهدك ووعدك اللهم أزل نصرك وتأيدك أنت عبيدهم وأنت نصيرهم وبك يقاتلون اللهم إذا هم مغلوبون فانتصر الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنت ثَبِّتِ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْ-طَرِبُوا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَابِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ الْقِتَال فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرِبُوا الرِّقَابَ وَالْفَتْح باطلكم الذين كفروا ولهم الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا وسوره الحجرات انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا باموالهم وان لائكهم الصادقون ثم القن للقارئ من مشاري بن راشد العفاسي للمسلمين المخدرات والمسكرات <تصفيق>